محمد رسول الله والذين معه أشدان بارر حماء بينهم تراهم تراهم ركا سجدا يرتهون طضلا من الله י marriages wonder قَمَنْتَ لُغُمْتَ سَوْرَا قَمَنْتَ لُفِيلْ إِنْ جِيدَكَ زَاوْ إِنْ أَرْهَكَ شَطَّ أَوْ فَأَذَا طالما فان ثواني سقي وَأَتَمَّ اللَّهُ لَنَا عَامًا